ya ali ya ali ali ya مولانا shi aitak ali ya ya ali ya ali ya ali ya ali يا تمام مدي من بلغ محمد وجوف المصطفى يا عممشان فاض الحدر على الشهادات الشهادات وامر الباري قال اليوم احمد ولي الله علي والبعمقسان سامي لا نصحب واكد الى التكرر الموالي ظافر والمعادي خاسم بعنتك للولي يا علي يا علي بعنتك للولي يا بانك وفنا بالحجن بايا على ميت مذكاته ولا كنع للنبي يوم القيامه حبنا شافع من الموجل ابو الحسن النبي نادنا الجنه المش مصاصه في رض حالتك موزي الشارع يا مشيل الصوت يدوي في المسامع ولي الله غيره ماني بايه ماني بايه حلو القربه كل الالم بك الجلي يا علي يا علي كل الالم بك الجلي يا علي يا علي اتوسط قلبي نقشك وحبك انا ناروج حقا انت وكنت ولا ياتيك برو اصنت وادي لك على كفالي كتبت مثل عشقك يا ابو الحسن لبدا سقا هنورك الوضح لفنا عماد اللي يتراوي القران انت سرات الجنه بحبك عبرت كندوه <تصفيق> ساعه خالصه هالبيعه صرخه بالحب تالي يا علي يا علي صرخه بالحب تالي يا علي يا علي يا علي <تصفيق>